اسم الله ما هو تعريف السم فعول رصي نائب الفاعل تعريف نائب الفاعل هو السم مرفوع الذي لم يغثر معه فاعله أحسنته فما هي القيود التي ذكرت في نائب الفاعل في التعريف القيود التي ذكرت في تعريف نائب الفاعل أن يكون اسماً وأن يكون مرفوعا وأن, يكون وان لا يذكر معه فاعله هذه ثلاثة قيود ذكرت مع نائب الفاعل أن يكون اسما فلا يكون حرفا ولا فعلا والقيد الثاني أن يكون مرفوعا فلا يكون منصوبا ضرب زيدا ولا مجرورا ضرب زيدا وإنما يكون مرفوعا والقيد الثالث أن لا يذكر معه فاعله فإن ذكر معه الفاعل فلا يكون من باب نائب الفاعل بل يكون مفعولا ضرب زيد عمرا طيب إذا أردت إنابة المفعول عن الفاعل ماذا تصنع في الفعل إن كان ماضيا تضم أوله وتكسر ما قبل آخره ضرب تقول فيه ضربة جنسة جنسة حسنت وأخذ أخذ كتب كتيبة أحسنت وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره يضرب يضرب يعلم يعلم هكذا يأخذ يؤخذ ويكتب يكتب هنا آخر ذلك فهذه قاعدة مهمة في الفعل. إذا أردت تغيير صيغته وبنائه وبنائه للمفعول فإنك تصنعه في الماضي ما ذكر تضم أوله وتكسر ما قبل آخره والمضارع تضم أوله وتفتح ما قبل آخره فهذا لا بد منه في الفعل حتى ينوب الفاعل عن أو ينوب المفعول عن الفاعل لا بد من تغيير الصيغة أولاً. وإلى كمقسام ينقسم إلى قسمين حسنة ظاهر ومضمر تقدم تعريف الظاهر وتعريف المضمر والمضمر إلى كمقسام أو مثال الظاهر مثال نائب الفاعل الظاهر أنت ضربة أو ضربة نائب الفاعل إذا أردت ينابت المفعول ضريب زيد أحسنت ضريب زيد ويضرب زيد فهذا نائب فاعل ظاهر ومثال المضمر وإلى كم أقسام ينقسم ينقسم إلى كم أقسام المضمر إلى قسمين متصل ومنفصل مثال المتصل ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربا وضربنا اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب والمجموع اثنى عشر ضميرا للمتصل والمنفصل كذلك من يعدده عدده أولا مس ننفصل أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنت وأنتم وأنتنا وهو وهي وهما وهم وهنا 12 ضميرا أيضا ما ضرب إلا أنا ما ضرب إلا نحن ما ضرب إلا أنت إلا أنتي إلا أنتما فالضمير المنفصل هنا في هذا الموضع في محل رفع نائبان، لأن الفعل كما ترى غيرت صيغته، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من يعرب لا هذه وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما يعرب ذو حظ، وما يلقاها. ومعرف ذو حظ عن أحسناته والفعل هو ينقلها مغير الصيرة مرفوع لام الواو الواو من الأسماء الخمسة قال في قول الله يطعم هل هو هل يطعم من المغير الصيغة لا يطعم الثاني الفعل الثاني وهو يطعم ولا يطعم الثاني هو المغير السيغة والأول على الأصل يعني غير مغير السيغة بسم الله فعندما نسأله عند المصنف مثل في تغيير السيغة للماضي والمضارع. فلماذا لم يذكر الأمر لأن صيغته لا تغير أحسنته لأن صيغته لا تغير فالعرب لم تغير صيغة الأمر فلذلك أعرض عنه ولم يذكره لعدم صحة ذلك فيه قال رحمه الله باب المبتدى والخبر وهذا الباب الرابع والثالث من المرفوعات وتقدم معنا الباب الأول والثاني الباب الأول معقود للفاعل والثاني معقود لنائب الفاعل وهذا الباب الثالث والرابع والمرفوعات على ما سلف معكم سبعة الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر إلى آخر ذلك مما سيأتي خبر كان وحدى أخواتها قص اسم كان وحدة أخواتها خبر إن وحدة أخواتها والتابع للمرفوع. هذه سبعة يعني المرفوعات. أخذنا منها الفاعل ونائب الفاعل. ثم شرع رحمه الله في بيان المبتدا والخبر. فيكون هذا الباب الثالث والرابع. وجمعهما في باب واحد لتلازمهما غالبا لأنهما لا ينفكان لا ينفك أحدهما عن الآخر غالبا فلذلك جمعهما في باب واحد، ولم يقل باب المبتدا ثم يأتي بباب آخر باب الخبر، وإنما كما ترى جمعهما في باب واحد، لأنهما متلازمان. الخبر لا ينفك عن المبتدا، والمبتدا لا ينفك عن الخبر. لا يوجد مبتدا إلا معه إيش؟ الخبر. إلا معه الخبر، ولا خبر إلا معه المبتدا قبله. فلذلك جمعهم المصنف رحمه الله في باب واحد للعلة المذكورة لأنهم متلازمان غالبا لا ينفك أحدهما عن الآخر فالخبر لا ينفك عن المبتدا والمبتدا كذلك لا ينفك عن خبره قال المبتدا هو الاسم المرفوع العار عن العوامل النفضية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون عرف المبتدا أولا فقال المبتد هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية فإذا المبتد هو مجتمع فيه ثلاثة أمور لا بد من وجودها فيه الأمر الأول أنه اسم فلا يكون المبتدا فعلا ولا إش ولا حرفا لأن المصنف يقول في قيد من قيوده هو الاسم فخرج بهذا القيد الحرف والفعل فلا يكونان مبتديين هذا القيد الأول القيد الثاني الذي لا بد من توفره في المبتدا هو الرفع فالمبتدأ لا يكون إلا مرفوعا فلابد من رفع المبتدا فمن أحكامها الرفع فقال المصنف مبينا هذا القيد هو الاسم المرفوع فإذا نستفيد منه أن المبتدا لا يكون منصوبا ولا, ولا مجرورا لا يكون منصوبا ولا مجرورا فما يقال زيدا قائم هذا لحن فاحش زيدا قائم أو يقال زيد قائم هذا لحن لا يصلح وهو لحن مستقبح وإنما يقال زيد لأن المبتدأ من أحكامه ومن قيوده أيش أرفع. طيب والقيد الثالث أن يكون عاريا أي مجردا عن العوامل اللفظية هذا قيد أيضا من قيوده أن يكون عاريا أي مجرد خال هذا معنى عاري أي أنه لم يسبق بعامل لفظي مجرد عن العوامل النفضية خال عن العوامل النفضية زيد قائم هل ثم عامل هنا قبل زيد زيد قائم هل ثم عامل ما هو موجود إذن هذا مبتدا لأنه جرد عن العوامل النفضية مع القيود المتقدمة فخرج به اسم كان كان زيد قائما هل يقال له مبتدا زيد لماذا لأنه لم يجرد عن العوامل اللفظية وكذلك أيضا خبر إن أوحد أخواتها إن زيدا قائم هل يقال في قائم مبتدا لماذا لأنه سبق بعام لفظي كما ترى وهو إنه فإذا هذا القيد الثالث خرج به ما إذا سبق بعام لفظي كاسم كان أوحد أخواتها وخبر إن أوحد أخواتها فإن هذه مرفوعة ولكن لا يحكم عليها بأنها مبتدا لعدم تجردها من العوامل اللفظية، فهذه ثلاثة قيود لا بد من توفرها في المبتدا. القيد الأول الاسمية، فخرج به الفعل والحرف لا يكونان مبتدعين. والقيد الثاني الرفع، خرج به المنصوب والمجرور لا يكونان مبتدعين. والقيد الثالث التجرد. من العوامل هذا معنى قوله عاري أي متجرد عن العوامل اللفظية ليس تم عامل اللفظ قبله وإنما يرفع عامل معنوي وهو الابتداء الابتداء هو الرافع المتلل لأنه ربما يسأل سائل طيب ما الذي رفعه نحن نعلم أن المعمول لا بد له من عامل المرفوع لا بد له من الرافع المنصوب لا بد له من ناصب المجرور كذلك المجزوم كذلك نابد لهم من جار ومن جازم أليس ولان عندنا المبتدى مرفوع فما هو الرافع له الرافع له عامل معنوي وهو إيش الابتداء هذا هو الرافع له إذا سئلت ما هو الذي رفع المبتدى إذن كان زيد قائما الذي رفع زيد كانه واضح إن زيدا قائما الذي رفع قائم إنه لكن الآن أنت تقول هو المجرد عن العوامل اللفظية طيب ما هو الرافع له؟ الرافع له عامل معنوي وهو الابتداء العوامل على قسمين عوامل اللفظية وهي الأكثر أكثر ما تكون كثيرة جدا وعوامل معنوية وهما عاملان فقط عامل يعمل في المبتدا وعامل يعمل في الفعل المضارع العامل الذي يعمل في المبتدا هو إيش؟ الابتداء والعامل الذي يرفع الفعل المضارع هو التجرد من الناصب والجازم هذان عاملان معنويان فقط الابتداء وهو رافع للمبتدا والتجرد من الناصب والجازم وهو رافع للفعل المضارع. فإذا قلت يقوم زيد ما هو الذي رفع يقوم ما عندنا عام قبل الآن لفظي العامل الذي رفعه عامل معنوي وهو التجرد من الناصب والجازم التجرد عامل لكنه عامل معنىه إلى لفظيه. طيب. قال المبتدا هو الاسم المرفوع العاري. ما معنى العاري؟ المجرد عن العوامل اللفظية. فخرج الفاعل الفاعل مهو مجرد. ضرب زيد. خرج نائب الفاعل ضرب زيد. هذه مرفوعة. لكن ما هي مجردة عن العوامل لفظية؟ وخرج أيضا اسم كان. وخرج أيضا خبر إنه فهذه مرفوعة لكنها لم تجرد عن العوامل اللفظية طيب قال العالي عن العوامل اللفظية أي الأصلية أما الزائدة ما تخرج عن الابتداء عن العوامل اللفظية الأصلية المجرد عن العوامل اللفظية أي الأصلية أما الزائدة بحسبك درهم حسب مبتدى لأن البهنة زائدة هذه ما تخرج عن المبتدا بحسبك درهم الباء في جر وحسب مبتدا ودرهم الخبر ودائما إذا رأيت الباء مع حسب فهي زائدة قاعدة فيها إذا رأيت الباء مع حسب فهي زائدة إذا دخلت الباء على كلمة حسب فهي زائدة فقولهم مجرد عن العوامل اللفظية أي الأصلية أما التي هي زايدة مثل بحسبك درهم تقول البحر جرزايد وحسب مبتدا مجرور لفظا مرفوعش محلا ودرهم خبر فهذا لا يخرجه عن كونه مبتدا لأن مقصودهم من قونهم عوام اللفظية إلى الأصلية أما الزايدة لا تضر وجودها كعدمها وجودها كعدمها يبقى المبتدا على ما هو عليه مبتدا فلا يخرج عن كونه مبتدا ولكن الذي يخرجه عن كونه مبتدا هو الأصلي كان زيد قائما إن زيدا قائما هذه تخرج المبتدى عن, عن كونه مبتدان هذا واضح فين شيء في التعريف قبل أن ننتقل إلى غيره هذا التعريف السهل الاسم مرفوع العاري عن عوامل لفظية هذا التعريف ايش المبتدا؟ هل فيه شيخ أمود ننتقل إلى الخبر قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه هذه أيضا ثلاثة قيود في الخبر أن يكون اسما فخرج به الحرف والفعل الفعل لا يكون خبرا وإنما الجملة تكون خبرا جملة الفعلية أما الفعل وحده لا إذا قلت زيد قام لأن بعضه ربما يستشكل هذا زيد قام يقول هنا قام خبر نقول لا قام مو خبر وإنما الجملة هي الخبر من الفعل والفاعل كما سيأتي معكم في تقسيم الخبر سيأتي معنا في هذا المتن الجميل تقسيم الخبر على قسمين مفرد وجملة مفرد وجملة وشبه جملة أيضا كذلك سيأتي معكم هذا في هذا الكتاب فالخبر أيضا لا بد من اجتماع ثلاثة أمور فيه من اجتماع ثلاثة قيود فيه القيد الأول أن يكون اسما فخرج به الحرف والفعل والقيد الثاني أن يكون مرفوعا فخرج به المنصوب فلا يقال زيد قائما هذا لحن زيد قائما نصبت الخبر والخبر من أحكامه أنه يكون مرفوعا وخرج به المجرور فلا يقال زيد قائم زيد قائم هذا لحن وهو فاحش أيضاً فلا يصلح هذا لأن الخبر من قيوده ومن شروطه ومن أحكامه أن يكون مرفوعا. طيب، القيد الثالث فيه أنه يكون مسندا إلى إش إلى المبتدا. زيد قائم أسنّت القيام لمن إلى زيد. هذا القيد الثالث أن يكون مسندا إليه أي إلى المبتدا. فقوله المسند إليه الضمير يعود إلى المبتدا. فالخبر يكون مسندا إلى المبتدا. أي منسوب إلى المبتدا معنى مسند أي منسوب إلى المبتدا تنسبه إلى المبتدا زيد قائم زيد جالس زيد عالم زيد صالح زيد شجاع كل هذه أخبار نسبتها إلى من إلى المبتدا وهو زيد فهذا لا بد في الخبر الخبر لا يكون إلا مسندا فقط لا يكون إلا مسندا والمبتدا يكون مسندا إليه عندنا مسند ومسند إليه ما هو المسند إليه المبتدا تسند إليه الأحكام والخبر يكون مسندا إلى هذا المبتدا قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه الضمير يعود عدل إيش إلى المبتدا أي المسند إلى المبتدا هذا معنى الخنام أي المسند إلى المبتدا ما معنى المسند إلى المبتدا أي المنسب إلى المبتدا تنسبه إلى المبتدا زيد صالح إيش نسبت إلاني إلى المبتدا الصلاح علشان كذا زيد كاتب ماذا نسبتني زيد الكتابة فتنسب هذا الخبر إلى إلى المبتدا ثم شرع في بيان الأمثلة فهذه التعريف تعتبر قواعد للشخص يحفظها لأنه يميز بها الأشياء المتماثلة في الأحكام الآن عندنا الفاعل مرفوع ونائب الفاعل مرفوع والمبتدى والخمر مرفوعان فكيف نميز بينهما بهذه الحدود والتعريف التي تذكر هذه حدود مهمة وقيود مهمة يتميز بها الأمور المتشابهة في الأحكام قال نحو قولك زيد قائم تفضل زيد مبتدى مرفوع بالابتداء العامل فيه الابتداء، علامة رفعه ضم الظاهر على آخره، وقائم خبر مرفوع بالمبتدا، الخبر مرفوع بالمبتدا، والمبتدا مرفوع بالابتداء، هذا من القواعد، المبتدا ما هو الرافع فيه عامل معنوي وهو الابتداء، الخبر طيب ما هو الذي رفع رفعه المبتدا، عامل لفظي وهو المبتدا رافع للخبر. خبر مرفوع بالمبتدا، وعلامة رفعي ضم الظاهرة على آخره أحسنته. والشاهد المبتدا والخبر. الباب الثالث والرابع من المرفوعات المبتدا والخبر وحكمهما الرفع. قال الزيدان قائمان فانظن. الزيدان مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف. لأنه مثنى هنا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد قائمان خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين الزيدون قائمون الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم علامة قدم معكم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد قائمون خبر أيضا مرفوع بالمبتدا هنا وعلامة رفعه أيضا تعود على علامة رفعه علامة رفعه ألواه لأنه جمع ذكر سالم والنون عوض عن التنوين والمصنف رحمه الله نوع الأمثلة إشارة إلى أن المبتدا قد يكون مرفوعا بالضمه. وقد يكون مرفوعا بالالف وقد يكون مرفوعا بالواو وأشار أيضا إلى تعداد الأمثلة إلى تطابق المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية والجمع لا بد من التطابق بينهما فهاتان إشارتان أشارا رحمه الله تعالى بتعداد الأمثلة إليهما أشارا أولا إلى أن المبتدأ قد يكون مرفوعا بالحركة بالضم مثل زيد قائم الموتدى والخبر قد يكونان مرفوعين بحركة زيد قائم وقد يكونان مرفوعين بالالف الزيدان قائمان وقد يكونان مرفوعين بالواو الزيدون قائمون هذه إشارة الأولى أشار بها في تعداد الأمثلة إلى أن الموتدى يرفع إما بحركة أو بحرف والإشارة الثانية في تعداد الأمثلة إلى أنه لا بد من تطابق بين المبتدأ والخبر إفرادا وتثنية وجمعا لا بد من تطابق فما يصلح أن تقول زيد قائمان هل يصلح هذا زيد قائما يصلح لعدم وجود التطابق أليس كذلك أو زيد قائمة زيد قائمة يصلح هذا وما يصلح ليش ما يصلح ما في تطابقنا الخبر مذكر والغس المبتدأ مذكور والخبر موأنث لا بد من تطابق إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا لا بد من تطابق بينهما بين المبتدأ والخبر طيب ولا بد من ذلك في الإفراد والتذكير زيد قائم وفي الإفراد والتأنيث هند قائمة وفي التثنية والتذكير الزيدان قائمان وفي التثنية والتأنيث الهندان قائمتان وفي التذكيري وفي الجمع والتذكير الزيدون قائمون وفي الجمع والتأنيث الهندات قائمات واضح فلا بد من هذا الأمر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى طيب عندك يا أخي الله ربنا وربكم الله مبتدى أنت لاخ الذي حكر السال الله مبتدا مرفوع بالإبتداء وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره ورب خبر مضاف ومضاف إليه ربه خبر مرفوع لعلامة رفع ضم الظاهر على آخره مرفوع بالمبتدا ورب مضاف ونا مضاف إليه وأنت محمد رسول الله والذين معه آمنوا طيب عندك أنت Muhammad Mubtada Alam Tafi'i Dhamma Al-Zahir Al-Akhir Ahsantah Womرفu' Bila Mubtada Wara Sulu Khabar Mرفu' Bila Mubtada Wala Amtada Al-Akhir Dhamma Al-Zahir Al-Akhir Rasul Mubtada Wara قال المبتدى عامله أو عامل رفعه لابتداء فما هو العامل الرافع للخبر أنت, أنت معنى يمكن لعل هذه الورقة قبل قبل من تكلم على هذا هذان خصمان أو بل يداه مبسوطتان أنت هذان مبتدا سنت مرفوع على مترفعه الألف اسم إشارة من اسم إشارة ومعرب على الصحيح مرفوع على مترفعه الألف هذان خصمان وخصمان خبر أحسنته مرفوع لم ترفعي الألف لأنه مثنه أحسنت وبل يداه مبسوطتان عنده يداه مبتد أحسنته مرفوع لم ترفعين ألف ومضاف مضاف إليه يدا مضاف الهام مضاف إليه مبسوطتان خبر مرفوع الألف لأنه مثنه سنته والنون عوض عن التنوين قال ما كان يعرابه ما يلقاها ما حرف نفيه ويلقى فعل علم مضالع مغير الصيغة والهام فعود به إلا الصابرون نايف فاعل هكذا كان العراب الأخ يسأل عن العراب هذه عن طيب الطيبون للطيبات طيبون للطيبات مبتنى مرفوع نامت رفعي أنواه لأنه جمع ذكر سالم أحسنته وللطيبات جار مجروم متعلق محذوف خبر كما سيأتي معكم في تقسيم الخبر هذا يكفي إن شاء الله نأخذ غيره قال رحمه الله أقسام الق... قال المبتدا قسمان ظاهر ومضمر وهذا التقسيم نظيره تقدم معكم في بابين سالفين في باب الفاعل وفي باب نائب الفاعل فإذا سهل عليكم إن شاء الله قال المبتدا قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره ما تقدم نعم ما تقدم من قولك إيش زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائم هذا هو المقصود ما تقدم ذكر في الأمثل التي سلفت هنا قال والمضور إثنى وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتن وهو, وهو وهي وهما وهم وهن نحن قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك وهذا واضح يا أخوان شرحه واضح إن شاء الله فهذه حقيقة مضمر ولا يكون المبتدا متصلا مضمرا متصلا بخلاف الفاعل ونائب الفاعل الفاعل ونائب الفاعل يكونان متصلين ومنفصلين وأما المبتدا لا يكون مضمرا إلا منفصلا لا يكون مضمرا إلا منفصلا أي مضمر منفصل وأما مضمر متصل فلا يكون المبتدى لأن المبتدى لا المتصل لا يبتدى به، المتصل لا يبتدى به، وأما المفصل نعم، فلذلك هنا اقتصر عليه، فقال والمضمر اثنا عشر وهي أنا ونحن اثنان المتكلم وخمسة المقابل أنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتنة وخمسة الغائب وهو وهي وهما وهم وهن طيب عندما الاعراب أنا قائم يعني أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا هكذا تقول في محل لا تقول مبتدا مباشرة تقول في محل رفع لأن الضمائر مبني وما كان مبنيا يقال في محل كذا في محل رفع في محل نص في محل جر على حسب عامل وهنا مبتدا فيكون في محل رفع فالضمائر مبنية إذن يقال فيها في محل وقائم خبر مرفوع هنا ما تقول في محل لأنه معرف هذا قائم خبر مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره ونحن قائم نحن ضمير منفصل مبني على الضم هكذا مبني على الضم نحن في محل رفع مبتدا قائمون خبر المبتدا حسنته مرفوع بالمبتدى وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع ذكر سالم. قال وما أشبه ذلك أي ما أشبه نحو أنا قائم ونحن قائمون. هذا الذي يريد يوضحه والذي يريد يوضح يكتب هذا. وما أشبه ذلك أي ما أشبه نحو أنا قائم ونحن قائمون. والمراد بما أشبه نحو أنت قائم أنت قائم فمن يعلبه فهو يشبه أنا قائم ونحن قائمون. أنت قائم، أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا كله ضمير، وبعضهم يقول الضمير أن فقط مبني على السكون على هذا، أنت مبني على السكون في محل رفع، وتحرف خطاب، لكن مذهب الكوفين هذا الذي نمشي عليه سهل، أنت كله الضمير أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فمبتدا. وقائم خبر مما أشبهه أنت قائمة أنت قائمة أنت ضمير منفصل مبني على الكسر أنت قائمة في محل رفع مبتدا وقائمة خبر طيب ومما أشبه ذلك أنتما قائمان وعند من عندك ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا قل له تجعله الضمير ومنه من يقول أنت الضمير والميم الألف التثنيه نعم وقائمان خبر مرفوع لم ترفعي. طيب وإلى آخر ذلك أخوان حتى ما نتأخر ما أشبهه أيضا أنتم في المؤنث أنتم قائمتان وفي الجمع الذكور مع المخاطب أنتم قائمون مع الإناث أنتن قائمات هذا يحتاج إلى إعراب أنتن قائمات لا أنت عربت الذي ما عرب اليوم عربت اليوم عرفت اليوم شخص ما عرب أنت أنتن ضمير منفصل أبني على الفتح أنتن نعم في محل رفع مبتدى أنتن قائمات خبر مرفوعا متربعي أم تُن قائمات على متربعي الضم الظاهر على آخر جمع أنث سالم وفي الغائب كذلك هو قائم هما أو هو قائم هي قائمة هما قائمان وكذلك أيضا هما قائمتان في المؤنثهما قائمتان والنضمير واحد لكن تغير في الخبر فقط المذكر المذكرهما قائمان والمؤنث والمؤنثهما قائمتان وفي جمع الذكور هم قائمون وفي جمع الإناث هن قائمات عندك يا أخي عرب هن قائمات ضمير منفصل مبني على على الفتح أحسنت هن قائمات ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ وهم قائمون هم قائمون، مبني على السكون نعم مبني على السكون هذا هو الأصل إلا إذا التقى مع ساكن يحرك بالضم هم القائمون مثلا هم المؤمنون تحركوا في هذه الحالة وإلا الأصل في السكون هم قائمون لكن إذا التقى مع ساكن بعده حركته فقلت هم المؤمنون هم القائمون إلى آخره، وإلا الأصل تبقيه على سكونه. طيب أحسنتم ركنا فيك وما بقي إن شاء الله من أمتنا من قرآن غد إن شاء الله مع تقسيم الخبر إلى هنا سبحانك نوحم لك نا إلهًا نس